أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَقُولُونَ نَصِيراً مِنَ الْقِتَالِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِدِّ وَالْمَوْتِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِدِّ وَالْمَوْتِ وَيَقُولُونَ للذين كفروا الَّذِينَ كَذَّبُوا هَؤُلَاءِ اهْتَدَى مِنَ الْمَدِينَةِ مَنْ أُسْمِئَ मी mm मुंग -hmm. on oh, no. mera